Bismillah. خ ر ج و ا منه حيه ل تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه وترى الفلك 「なりたい」<音楽> Bella Tabak. Who?、Mm. ل ف ي ب ع ث و ا ل ن ل س you <laughs> What a n I? و ا ل ب ر و أ ن ز ل ن ا إ ل ي ك م بهذا الكمال ل ج ا ء ت ك م بهذا الكمال أ ف أ م ن الذين مكروا السيئات أ ن يخسف الله Amen. ل ف ض ي ر ا ل ل ه ت ت ك و ن フォー ل ف ض ل ه ا ل د ت و ر ا ل ن ع ب ل و َ إ ِ ذ َ ا بشر َِ أ َ ح َ د ُ ه م ْ بالانثى ْ أ ظل ََّ وجهه َُُ مسودا َُ وهو ََ ك َ ر ِ ي م ٌ موتها <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ان في ذلك لايه لقوم يسمعون وإن 「今日は」<音楽> ففي ذلك لايه لقوم يعقلون و أ و ح ى ربك إ ل ى النحل أ ن اتخذ 「今来る」 فبنعمه <تصفيق> الله م ن د و ن ا ل ل ه م ا ل ا ي م ل ك ل ه م من دون الله ما لا يملك لهم رزقا ا ل س م ا و و ا ا ت ل أ ر ض ش ي ئ ا و ل ا ي س ت ط ي ع و ن لا ت ض 私のことは ل のことは私のことは私のこ ل は私のことは私のことは私のことは私の فرجكم <تصفيق> ل م ي ر و ا إ ل ن ا o <laughs> h 「私フ手 私たちは皆様に言っていたことがあるんです。 فاستكف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا الذين سركاء رأى ما وضلَّ عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا ويوم نبعث في كل امه شهيدا عليهم من انفسهم وجئنا بك شهيدا علىها تزلنا عليك الكتابه ديانا لكل شيء ولا تكونوا كالتين قضت غزلها من بعد ق و ة أ ن كافا تتخذون أ ي م ا ن ك م دخلا بينكم أن ل ي ك و ن أ م د راتب ا ب ل و ا م ي ل ق ي ا م ة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء you 「さあ ذلك ب أ ن ه مستحب الحياه ل ف ي ر ت ه م ا ل خ ا س ر و ن وضرب الله مثلا قريه كانت س امنه مطمئنتين الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاء よむ القيامه فيما كانوا فيه يختلفون م و س و ع ر ة النابلسي ح س ة و ج ل ا للعلوم الاسلاميه وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له وخير ل ل ص ا ب ر واصبر وما صبرك الا